باركه سلم معانتي جمعت معالتي عشرت شديشته جماد الاول شحن 430 شعه هجريه كم يوم 3 فبراير قلت شحن عشرت شمنتان ميلادي تا اصول الثلاثه كتاب كنكصله ثلاثه مسرات بالكتاب كتاب نزياد شرحنا زلو الشيخ صالح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك سبزه خلفه بزعبه اسراء والمعراج وسيدنا يرنا لو ما انت دماني حموشت وقتي ربي ابي اعزاز اوريد معاسن تعزيزا ابينا نيرو كم اون الرسول صلى الله عليه وسلم ام مكه خنداي غيزا كم اون الرسول صلى الله عليه وسلم منتا يومنا من مدينه زبل ارست يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى وفرضت عليه الصلوات الخمس أي الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج اذا حمشت وقت زياته صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى عززكم كله ابسم يا عزيزو ابي معراج يعنينا سماين وسعاقنا بسماي مسدب الرسول مس صلى الله عليه وسلم اذا حمشت وقت رب سبحانه وتعالى عززوم نؤمه محمد الله عليه وسلم عزيز ونقسم قد وصلى في مكة ثلاث سنين الرسول صلى الله عليه وسلم دمانا ام مكه 6 عام سجد وبعدها امر بالهجره بدحرز دما رب سبحانه وتعالى لمدينه سدد اليه عزيز ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ صال... الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى انتهى الى اللبته شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكان يصلي الرباعيه ركعتين حتى هاجر إلى المدينة اب مكن كله الرسول صلى الله عليه وسلم زين اربع ركعات كل التركات رحم سبدون يروح الظهر العصر سلسيت تنتقون الله العشاء زي الركعتين انت عزيز النيره. فأقرت صلاة السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. سلازي تن ركعتين كنزلوا اخوينا ما قش مااتي. غاشاي تن اربع تقلي تخسقدن ياخيلي. بس بل ازاءه سنه. يعني ظهري كنخسقدي مااتي ركعتين عصري كمون العشاء ركعتين سقدن مااتي وزيد في الحذر بسبب للشيخ بن عثيمين رحمه الله ابعد خات اللخ خا وهي ابتي قمه طلعدي كن انتايو هاي كندي توسخن ها شباب كن لدي توسخن مالتي كلت ركعت توسخن كن لدي كوينن اربعه وصلى في مكة ثلاثه سنين اب مكه ثلاثه عامت الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة طرح. صلاة العشرة آمد دعوة قبر النيرمنا بتوحيد طه صلاتين بركة العشرة آمد اذا ما انت يردنا اهمية انت ناي توحيد العشرة آمد كوي قارض بل كساب ذموت اي قارضول لكن حتى صلاة سبزي وجبت ذنبر الشعو نبتوحيط راح نز دعوة زقبر النير اذا قاني توحيد كاب صلاتنا العلي يبلس مخانو يردنا بل بتوحيد يجمر مخانو يردنا رزر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا خضر خلوه بسوحي دم جميرم قولوا لا اله الا الله تفلحوا نبل وبدحريو سنستعامت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها امر بالهجرة إلى المدينة نم مدينه تسددوا نم مدينه قد تسدد لكم زبل تزازنا يا رب مسو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رب سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب مدينه تسدد زبلت ازاز اريده مسدد بهالدماني انت عند حرينا وابزمصون شيخ محمد ابن عبد الوهاب كتبسلنا امالتي هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام هجره زباهل اسلمنا شرعي انت مالتيو كبلد الشرك بلد الكفر قديفك نبي كتكيد مالتيو نبي كتسدد بلد الاسلام كتسدد لان اهل مكه منعوه ان يقيم دعوته اتا سبب الهجره زنا بدر دمى كل كلمه دعوه خير تقبر وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثه وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكث بمكه تبغيسوم ربيع الأول ما بالعشره ثلاثه كاتب لا اقول رسول زقولا مالتي عشر سلسله عامت اب مدينه اب مكان يرن قبله دحر عشر سلسله عامت جنب مدينة تسديدم مدينه دماني بمبلغ عشره سلسله عامت قطا بعثا ويد ما خطل زقنولا عشر سلسله عامت مسجبرو نام مدينه ات مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله مغاني كم كات مكات تسديدوم زيدمان منتاي عند حلنا نديناكم بلو مالتي مغاني زي, زي قدامه يعدوم زخونه قدامي تي هاغرم زغونه مكه زيدماني الله زينب ربوطه ومغاني زتفه توتنا بربنا بروسول الله لم الله عليه وسلم مكه مزو كله كن مكه غادي فما زو كله الله عليه مدينة. خرج من مكه مهاجرا بإذن ربه بعد ان قام بمكه 13 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اب مكه 13 عام صنيحم بدخري كاب مكانا بمدينه تسجدون يبلغ رساله رساله ربه ويدعو اليه على بصيره مقانيتي من اختنا ربنا يا توحيد تصحون يرم ازد ما صبرك يا رونق قسيلوم دحر بزوخ صبري من المدينه مالتي فلم يجد من أكثر قريش واكابرهم سوى الرفض لدعوتي والاعراض عنها ابزووان يززم كفار قريش والعياذ بالله تقبلوا من اتي ناي رسول الله وسلم قيما سلا زي فلتوا التوحيد تصارى رموا اذا كلمه لا اله الا الله ترغما سلاذ فلتوا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بزحم زم كفار قريش اي تقبلوا من قومهم بزحم توم عبيتي سبت زبهالو ساداتنا كفار قريش بعد ابو جهل بعد ابو لهب نسجم ما نزع التوحيد من باليلوم ابي امالتي الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ان <تصفيق> <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم دماني بزحزيه او ريدم لهم كفتا قول لا اله الا الله تفلح حزب المؤمن التوحيد مسوعهم اجعل الالهه ايش اله واحده إن هذا لشيء عجاب يعني نزيح نزلنا اصنام نغزين نزلنا كلها لا سلسيمتن سوسان زخنا نبحدث اميرون نحاد ربته جوخبلنا ان هذا لشيء عجاب تجربنا حجز قدش دين حزم ما صمنا يلومه ما بعرف ابذ ساعات زي كاذيون جميره مقعدات فوردلهم الشاعر كاهن ومجنون اذا كل صرفي وريدو اذا غيرهم سوق يبلو ابسجدون كله انتي تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وها في دربي يلوم يمر مكان لا سجدوا كله منو يجيهم كفار قريش ومن امن به حتى آل الامر بهم الى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم مجر الشان تيزب الحساب حزوم مالتيو نحنا ابعد النقر كنبصعد لنا لنا صدما الرسول صلى الله عليه وسلم قتل له, له. ابز زب البتي حماتي زيد ماني تنقولنا زلو كيزو حنا حساب حاسب من الرسول صلى الله عليه وسلم نقتلو حيث اجتمع كبراءهم في دار الندوه دار الندوه تبع البايتوز جبرولا زنبروا تو معبيتي نا كفاره قريش ما راح تزبهاله تاكبو وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين راوا اصحابه يهاجرون إلى المدينة ازوم صحابه ازوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلهم زلو ابسلمنا زاتوا صلصنهم من مدينه هاجروا له من مدينه يسددوا له محمد ما خدوميو هاجر كنت كون هاجر كنت كواقوم يم محمد نقطته للنرسول صلى الله عليه وسلم كو اتلو تبعيصو مالتي وانه لا بد ان يلحق بهم ويجد النصره والعون من الانصار بدحرزينا مدينه خد الله صحابه محمد ما مالت نرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما خديو ناب المدينه بدحرزي انصار دماني خغزومهم ها الشباب منهم انصار أهل المدينة فلذي سب مكه مهاجرين جبهيلو سب مدينه ما انصارت بهيلو الذين بايعوه على أن يمنعوهم مما يمنعون منه ابنائهم ونساءهم اموزيهم انصار زاتهم دماني كابتين يخل ندكنا يقن دقنا نخلكل نحناون كابو نعخخن كلكله كاينا ما لذ كل دفعل كل كاينا مثلا زقونه نقول عتناخ قفعدينا نستنا تمسي سوقنا ينريوم نسقادم ماني من باب اولى يا رسول الله نسخوم من باب اولى نعخم دفاع نكبرينا كمتي نستنان ندقنان مكالا خللهم دفاع نكبر مالتي وحين ايدن تكون له الدوله على قريش سم مدينه على خلوا قلم حلا ات بذي नगरذي اب مدينه هاجر كيتقاقمت كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتلهم تباهيلهم نقتلهم يلوم حسيبهم كفار قريش فقال عدو الله ابو جهل الراي ان ناخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما انتيلوا مالتيو ككل قبيلة دلدمز خونه غوبز نمرت ابو جهل خميل الزربزلو زياريتونات يايلو ما ابو جهل حبتيناي بالتوخا وكميل في 자리ه. فلذلك كلن قبيله احد نمرص انزبل غوبس گلبوت دريو سيفنا هبهم. سيف كان تيزو خونا مالتي بلح زوخنا سيفنا هبهم. ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه. بدريزنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيدم بحنسبحنتي سيف كو تقولوا كلاته. ذا قلنا قبيله ننا تقستاي غوبسك تسد. شوفوا هم ما عرف خنديتن كلنا يعني من رسول الله عليه الصلاه والسلام سني نخلص زبل حساب حزوم ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل بدحرزقنا السرحينا يا ام محمد اذا كله ديننا يبوتاتنا زغير الزغير النازل له ططو كنبلوا منتي بدحرزقني تي دم ناتو نقى بهرات نقول له بهرات ما هو تاوناقتيكم النايلوم نااي قبيله نايرسوس صلى الله عليه وسلم كواغونا ايكولونيوم ايلو ابو جهانت زاربو فلا يستطيع بنو عبد المناف يعني عشيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا سنزي بنو عبد المناف قبيله نايمنا صلى الله عليه وسلم ازيون كا كلهم كوينوم دماني نخلن قبيلاتات نخلن بهرات كواغوا ايكولونيوميلو فيضربون في فيضربون بالديه فنعطيهم اياها بدعرز انتي ناخذ لهم مالتي واغونا سلاذا يقولون انكم جار نفسي بس جار نفسهم وسادوا سوقهم ناخذ لهم مالتي شفتي خطاتي سبحان الله عز وجل حمادت الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما اراد المشركون رب سبحانه وتعالى افلتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي كفار قريش قاتلو قادر لله تاكبم اذ وسن يوسينهم الله زبل وحي جبريل عليه الصلاة والسلام حزونا برسول الله صلى الله عليه وسلم وريدوا وادن له بالهجرة اذ غبكون باقا تسدد نبي ناب مدينه رب سبحانه وتعالى وكان ابو بكر رضي الله عنه قد جهز من قبل للهجرة إلى المدينة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو بكر الصديق وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو بكر الصديق رضي الله عنه مس رسول الله صلى الله عليه وسلم كهجره الى امن هجره تبقى سمره. نبعلم بعلم بكر الصديق هاجر تبقى سمر ن نضمن مالتي ونمدينا نهاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو أن يؤذن لي فتاخر ابو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم مالتي على رسلك على رسلك مالك زجبل اي تتهاوق مالتي صنحني من الصحابه ان كهاجر حاسب اميره لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلومهم لعل رب سبحانه وتعالى هجر انتبه للنسي كهاجر خون يموني صنح ده على رسلك اي تتهاوق مالتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بدحرجه ابو بكر الصديق تصبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بحن ما انت كهاجر مالتك عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها انتي له فبينما نحن في بيت ابي بكر في نهر الظهيرة في منتصف النهر نحن من سبوي مالتي ابو بكر الصديق ابونا عائشه رضي الله عنها ام قاءت وقت مع سنير مالتيو بدحر زهري سبزين قاصا غسل له جزيو بحلفي اب توغ تزنبرو برخاتاتينير ولم كان بزوخ عزيز صحي زبر, زبر تعدد بحرزه نيرو رحمك الله ابتوانه 70 قصه سنيرو مالتي مخا فرق معالتي ذو الزهري اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب مقتنعا يرحمك الله ترى ايو الرسول صلى الله عليه وسلم بحرزه ناب ابو بكر الصديق ما يوم التا كذا نا ابو بكر الصديق عطى محظوره طويله من الرسول الله عليه وسلم تعيد ام نسيم الا رضي الله عنها غيري ما كلهم غيري ما ابدا ساعه ياسي قال لازم تصوم نجر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بذي قطرزي بذي صحي زلو مالتي ومو قاني مقتنع هناك وكفر قريش دليلهم يمزلو نخاطلوه فبغانا جزا ابو بكر الصديق قدما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر فداء له ابي وامي ببوين بدين يخنقك يا رسول الله انا حني خا هذا هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابزورتنا زي شيع الرافضه بصرف وزن لو ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت انداب لكل شيء بجنبه بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم كفاديوم تبكيي ما لي نزيهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه لعنه الله علي اندابوا الشيعي يصفهم والعياذ بالله وانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جئتم بالعكس من رسول الله صلى الله عليه وسلم زنصروا والله ما جاء به في هذه الساعه الا أمر حد قداي زم الله صلى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابي بكر اخرج من من عندك يا ابو بكر صدم صخزله او صايم ابجزازله كلام تماتيو امون وين امون كان فقال انما هم اهلك بابي انت وامي قال شاس يا الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في الخروج باجي ربي سبحانه وتعالى من مدينه خييش عزيزني ومن مدينه كهجر الله عليه فقال ابو بكر الصحبة يا رسول الله بحن سبب اني خدي بحسب وعائشة رضي الله عنها او بكره بتواني بخ يومه قانا قا حزن بقيته نبرا اول مره نا يحقس بخات او بكر صدق او بكر الصديق تحقق سم ذلهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفس صدقوا قليل يكون لذلك اول طلب طلبوه او بكر الصديق الصحبه يا رسول الله بجاهم سهم كذا يا سبحان الله نزاعتهم تصرف اين صراحه احلفنا لا ان النفسنا نزاعتهم كنصرب زم شيء والعياذ بالله لعنه الله عليهم عليهم من الله ما يستحق اذ قيلوا فوتوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذو او بكر الصديق رضي الله عنه بنبسين بجنزبين كفديك يا رسول الله مسخ له يلوم. فقال نعم هو مسخ جيشهم سبلو أبو بكر الصديق بخيو رضي الله عنه الله اكبر حبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حبنا يا صحابه رضيها ربنا مساهم دم ابجنه يغوربتن مساتهم يحشرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب يعني اذا, إذا حديث زياد صحابه حقه سمرى المرء مع من احب فالرسول صلى الله عليه وسلم لفتوهم من صحابه لفتوهم وان شاء الله ربي مسوم يحشرنا وزد ما بارك الله فيكم محبهنا لرسول الله صلى الله عليه مثل كنت طرح حقيقة المحبة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كن كنت تلوم كلنا قل ان كنتم تحبون الله ايش فاتبعوني يحببكم الله نعيط قتلوني رب خفتوكم نفتو منا نرسول الله عليه الصلاه دبلنا كنخالفوه مبلنا حدش نڭرات كنؤتو يبلنا حدسب انتدا رسول زيڭبروه انت ايڭبرن زي زي يلو انتايتصڭر رسول زيڭبروه طرح زيڭبرت يلو انتايتصڭر سلازي نرسول الله عليه الصلاه بحقي نفتو نحن اهل السنه السلفيون نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطه الرسول صلى الله عليه وسلم كل جزئه نكاتا تلوم تي ذهبونا فقال يا رسول الله فخذ السلام ورحمه الله وبركاته ابو بكر الصديق الله عنه حنتقضن راحلتي اسد الى ام قمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن لكن معلش خفلكا غنزابيلمو ابو بكر الصديق رضي الله عنه إذ ما انتئوا تهجره عباده سلازخونه بغنزابوم كهاجروا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رسول الله صلى الله وسلم وابو بكر فاقاما في الاخار جبل ثور ثلاثه ليال كلت يوم ابو بكر الصديق رضي الله عنه مسمن مالتي مس, مس صلى الرسول صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه ثلاث معالتين ثلاث سليتين جيروم ابي اب جبل ثور زي جبل ثور قبويو اما كايزركم كفار قريش كيرغبون ايلم اب او اب سبع تزيات يوم مالتي اب زغار بعتني وبلو مالتي اب سبع تزيات يبيت عندهما عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن ابو بكر عبد الله وضم بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يخدمنا ابزا غبوزي زي انت ينيور مالتيو بدايه الانطلاق للهجره الى المدينه المدينه خبغس قله خبز غبوزي انت بغيصو زغبوزي جبل ثرد بلو ابو شتمكاي زلو هبتي شاف ني بقى عبد الله وضم بن ابي بكر الصديق يمصوم نيور نابزي حجي انت يكبر ليت من صوم يحدر كتردنا دمانينا مكهات كفار قريش انت يحاسب الله ناخذ المال وكان غلاما شابا ذكيا واعيا فينطلق في اخر الليل الى مكه بدي حيو ليت من صوم امسيو اتاخر الليل فقوه قحته انا مكهات حجي انت اطوالتي ما معاش زكاسه قلت لنا بغتري نغو شعوق كفار قريش ازار اربو و الله و دومه بكر الصديق و سم عمر بنو حسب الله ما الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون وزيد ما مشروعي ان يا صلى الله عليه وسلم قاتلهم يمذبوا الجسس زلو ف لازمتي اخبار قواسل لو ما صلى الله عليه وسلم هل تبكي سوم ديوم كل تدوبات كرهب لو مخولو بقمال ديوم بفراس جرون كما سوم وفعلا و المساموم هو رضي الله عنه كيس لما خلو بفرس كلدي غيزه تقايون رسول الله عليه وسلم كركبه لكن تاع فرس اذا انتهي خويا مالتي اذا امريت فسبحان الله كبقس اندابل خنب الليل وجهو اندي غيزه فالمهم في النهاية خلاص انا ابدا ده دحره غوينه وان شاء الله كفاره قريش دماني كمل السلكاي يلن انا قماني رقب كون دبل خنا السلكايو نكفار قريش ازي كلن تايو جائز افزو عن ازي فقول مخانو انتدا صلاي كزكي حسب الله ودما رسول الله الله عليه وسلم قال لي بغسو سلازلوا ابذ ساعه زي عبد الله ودمنا ابو بكر الصديق صمتمه يسمح نيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيمت يقتلو فيصبح من قريش فلا يسمح نعم فيصبح من قريش يعني نجو اب ما قالو مستن كفار قريش ونارو شاب مخاني ذكي كمسي شب من عثيمين وصفوزلو بلح من سينيرو فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الا وعاه بدحرزي ذقونه خبر كف قريش كف قريش دحرقيبو على طول حفيزوا مت كمزيها يحسب لكم الله ويلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينغر منير حتى ياتي به اليهما حين يخ يختلط الظلام بدحرئ ساميع بلون هاي كفار قريش مسوم يعن مشت مسكنه مالتي جبيله متصلمته نبرص صلى الله عليه وسلم نتبعتي خيت منير مالتي لذلك ساعه اخيرا سلهنا ابزيعه خلنا ابزا قارزيا جبل الثور كابزيا خمي قروم تبقيسوم كفار قريش كني انتي مدلوات قروم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نخركبوهم مالتي ابزبر خاتاتزي وبد حرزقاني سم مدينه كما قروم تقبلهم نزبل ان شاء الله دحرزا درزيا كسيلة كغربايه وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته